هذه الصلاة المرادية على الذات المصطفية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على النور المبارز من الغيب إلى المجود الحامل حقيقة كل موجود القائم بك لك في عالم الناهوت والمتخلق بأخلاق في عالم الجبروت والمقسم لنعمائك في عالم الملكوت والقائم بالدعوة لك بك في عالم الناسوتي إنسان عين الوجود والسبب لإخراج كل موجود كان في العلم مقدرا قبل الوجود عين رحمة المعبود من هو قائم لك لك مدود الذي يظهر تبجودي على كل موجود كَسَيتَ لِيَجْلِهِ لَا دَمَى خِلَاعَ الْمُجْرُودِ لِيَجْلِ حُبِّ عَبِيدِكَ لَنِّي هُوَ الْمَقْصُودُ لِعَالَمِ الْمُجْرُوبِ لبجود الموجود الفير المقدس الذي ظهرت به الأكوال وإستنداداتها شمس الذات الطالعة في عرش الأسماء والصفات المشرقة على الجزئيات المنورة الكائنات. الخط الممدود بين حذية الذات وماحدية الأسماء والصفات المضل للموجودات منبع بار الكليات في أرض المخلوقات من هو رحمة للفوقيات والتعيات روح عالم روح روحانيات جمهر عالم الجسمانيات من عرفت به الذات وتنزعت به الرحمة من عرفت به الذات من الذات على عالم الأرض والسموات التروة المصنّة في بحر سب الذات والجوهر المكنون في يم الدلالات والاعتبارات النور التام الذي تجليت عليه فافظ منه ما يكون وما كان والجوهر الذي قام به عنصر الإنسان وكملت به خلافة الرحمن القرآن الجامع لحقائق الآيات والفرقان المحيط بالأحكام المشروعات بسمة الذات المحصية للآيات المبينات حمدلة الصفات القائمة بالحوف العاليات المبذلة في الموجودات من كان قبلة من كان قبلة لتنزلات تجلّي ذاتك وكهفاً لينوارك حقائق تجليات أسمائك وصفاتك وعين العينين للقيام بالخلافة عن ذاتك الوصل إلى فصل عنك والوصل لكل فصل منك من ارتبط بك أزلا ولم ينفصل عنك أبدا عين الأعيان نظر الرحمن الناظر به إلى أهل الإيمان عباد الدياني أفضل من داس على البسيطة وعرج, وعرج إلى السماوات الرفيعة وكان بك منك قاب قوسين أو أدنى في حضرتك المنيعة فتجليت عليه فرأى بك منك ما وخطبته بك منك دون خلقك وأسمعته بك منك اخطابك واخترته عبيبا لذاتك وجعلته إماما في صدرة منتهابك وكشفت له عن جمالك وأنزلت عليه ما زاغ البصر وما ضغب عنده يتيه لحظمتك من الملك الدات راه الأسماء والصفات دال الدال على الكليات القائمة بالجزئيات فصل الله وسلم عليه صلاة لا مزيد عليها بعدد موجود هاتك وأنفاسها عدد قطر الأمضار المنظرة من السَّمَاءات وعَدَدَ ما سَتُنطِرُ وعَدَدَ ما أنبَتَ لَأَرْضِ وَمَا سَتُمِيتُ وعَدَدَ رَقِيمَ نَدَتَ وَمَا سَيَمِيتُ وَكُلُّ ذَلِكَ مَضْرُوبٌ بِعَدَدِ مَا فِي عِلْمِكَ وعَدَدِ مَا لِوَمَا أَتِكَ مَا ذكر بعدد مَا الْأَكِرَابِ عَدَدِ مَا أخبأت لمخلوقاتك عند لقائك وعدد ما بجد مما فكر من العددين من أزلك إلى آببك بعدد الطيور والبحوش والحيوانات والأسماك وعدد ما عليهم وعدد ما عليهم من الشعر والريش والبدر. صلاة تستغرق العدى والحادى واضرب ذلك العدد بعدد العدد يا فرق يا صند واجعلني الصلاة عليه صلى الله وسلم عليه من حضرتك مددا أكون به لا يوم الأبد ما في غالي من علومك التي أعطيتها لحضرته لينعم بها على أمته يا واحد يا عد وجعلني وارثا لحضرته يا من لم يلد ولم يولد واختم بالإيمان الكامل وارجعني به إليك يا من لم يكن له كفوا أحد استجب عاري يا ربي يا إلهي برحمتك ارحمني يا رحمن الرحيم وصل وسلم على سيدنا محمد النبي المبين وآله وصحبه أجمعين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا معين هذه الصلاه العينيه على الذات المكرره نيتي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سلم وسلم على النور الظاهر من غيب غيب العدم المقدم النبي أخرجت به ما درجة في مداد القلم وأبرزت به كل شيء كان محفوظا في غيب القدم من بوجوده نجد كل موجود من العدم، وأظهرت بوجوده الموجود في قدم القدم، وأبرزت به ما أكنمت بالجود، أتقت به ما رتقت، وأظهرت به ما كتمت بنور جودك العقدم. العالم بتجليداتك الأقوام عين الإسم الأعظم قبلة تنزلات أنوار تجليات أسمائك صاحب الوجود المتنصم الأقل الأول في عالم العزم المسمى بالكتاب المبين الذي سطرت به ما أردت وعلمت به حقائق الحكم وقدرت به ما قدرت وقضيت به ما قضيت وأجملت به العالم وأخرجت منه ما كان وما وكائن يكون كما أخرجت حواء من جمع آدم وأطأت به ظلمة العدم وأفضت عليها ما فضت من نور حبيبك الأقوام وبينت به ظلمة عالم العدم بعدما كانت مجهولة بالقدم حتى صيرتها بظلمه عالما لطيفا في الزمان الأقدم من ارتضى بك بل انفصال عنك وردت العالم بوجوده الذي هو منك من عمل هباء الموصوم به سر العالم وأنت بكمال فضله عالم تلهولة سارية بالعنصر الأعظم. أَنَا يَا أَنَّ الْعَالَمَ الَّذِي أَظْهَرْتَهُ بِتَجَلِّيكَ الْأَقْدَسِ وَكَمَنْ تَهُوَ بِتَجْمِيْعِ المقدم الْمُقَدَّمِ مَنْ أَسْرَيْتَ بِقَلْبِهِ الْمُحَرَّمِ أَنْتَ دُخُلَهُ لَغِيَارٍ إلَى رُوحِهِ الْقُصُوَانِ الْمُقَدَّسَةِ عَنِ الْأُوَهَامِ إلَى سِدْرَةِ النِّهَايَةِ مَرْكَزِ أَمْبِيَاءِكَ الْعِظَامِ وَمَنْ تَبِيعَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ نقابلت الأسماء بالأسماء ودلالاتها جمعا على الذات ثم أدنيته بكمك وأنت مجرد عن النسب والدلالات فرأاك فيك بتجربك عن اليتبارات كلمته بكلام مجرد عن المنفوءات فصل الله عليه الف, ألف ألف صلاة بكل صلاة صلاة تقربني فيها لديه فأقوم بهالك وأنا في حضرته فأراك وأنا مضلول تحت ظل رحمته وألبسني اللهم من خلع معبته وأحسم إلي من علومك كمتي قامت به وسلم اللهم عليه ألف الف الف سلام بكل سلام أسلم به كل قاطع يقطعني عنك به وألحق بالصلاة عليه وآله وأصحابه منهم نجوم سماء عزته وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذه صلاة الجودية على خير البرية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على من فتعت به المجود فأظهرت به كل موجود وأول مقايم بك في الممكنات من شهد بسبب الأسماء والصفات ودلالاتها على الذات الباطل بأحدية الذات الظاهر بواحدية الصفات من استوت عليه كليات واستماء على الجزئيات وأحاض بالروحانيات والجسمانيات وأحصى أوالم الموجودات عين الرحمة الذاتية والعناية الإلهية مقسم النطايا الربانية على عالم الكونية كاشف السر الأحدية أول حقيقة تعينت في الواحدية وتفصل منها عالم الإنسان وبرزت إلى استواء الرحمنية وتعققت بالمعبودية وقامت بالربوبية بكمال المربوبية وكمل ظهورها بالولوهية وتربت في مهد التلال في المالكية وتخلقت بالصفات النفسية الثبوتية وتقبلت من الصفات الجلالية إلى الصفات الجمالية وقامت من أسماء الجمالية وبرزت من أسماء حكمية إلى آل الناس الناسوتية فقامت بالخلافة عن ذات العنية وأظهرت العلوم اللدنية والأحكام المشروعية من تقدست ذاته على الشبهات الدنية والأخلاق الوضية والحوض والغفلات التي هي غيره مرضية عبدك القائم لك بك في غرا غراء يحنث إلى اللياني الطوار في عبادتك حتى أتاو البشير من عندك رسلته إلى كافة خلقك رحمة من حضرتك فقام يدعو إلى عدية ذاتك وباعدية أحكام ألوهيتك حتى أكمل شريعتك لعبادك فَقَضَّاهُ إلَيْكَ كَمَا أَبْرَزْتَهُ مِنْكَ وَجَعَلْتَ عَلَى مَا أَمْمَتِهِ خُلَفَاءَ عَلَيْهِ عَنْكَ يَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ بِمَا أَمَرْتَ بِهِ أَنْتَ وَيَبْيَنُ سُنَنَ رَسُولِكَ وَفَرَائِضَ حضرتك من غاب في عورك او في وجودك وتمكن في شهودك الذي كان منك قاب قوسين أو ادنى فوق الملائئ علا حيثناك لا خلا ولا ملء معزا غلب البصر عن رؤيه جمالك وما ضغى من تجلي ذاتك من جعلته إماما ليمليايك في سدرة تهرك ثم أريته من الآيات بك حيث لا صباح ولا مساء عندك ما كذب فؤاد مما رأى وما رأى إلا كبك ميم الله من خلق الله حاء حياة العالمي القائم بالله ملك الله من عباد الله تاب التعالي على الله بالله فصل وسلّم الله عما عليه صلاة بِهَا بها إلى حضرته وتسمعني بها خطاب عزته بِهَا بها بين يديه حتى أفوز بالرؤية إلى جماله وأكون مظهرا بها إلى شفاعته وأسبني بها من حظه. وأشقني بها معروف في جنته يا من علم ذاته من ذاته وعلم معلوماته من علمه بذاته وتقدس من ذاته بذاته وتنزه بذاته وصفاته عما خطر في أوهام عباده أسألك بذاتك لذاتك أن تصني على سيدنا محمد أفرد بذاته بأحدي نيات ذاتك والقائم في واعية صفاتك، المبرر في مهد التلال بانفاس رحماتك، رأوا رفعة ربوبية الذي رفعت به عالم الإنسانية. ألفو قيام القيومية القائمة على عالم النسوتية وعبودية الألوهية على كل موجود في البلية فاء العالم به وضرفية بك فصل اللهم وسلم عليه صلاة نورها يملأ العرش وما فوقه صلاة تفوق رائحتها مسكان جنة وأنبغها صلاة ما لها عدد من كثرتها ولا نهاية لها ولا حتى يعدها دائمة بدوامك باقية ببقائك وسلم اللهم عليه سلاما كذلك يا رحم الراحمين اللهم رفع قدري بالصلاة عليه صلى الله وسلم عليه ويسر أمري بالصلاة عليه صلى الله وسلم عليه وارزقني بالصلاة عليه صلى الله وسلم عليه من حيث لا أحتسب ولا أدري بفضلك وكرمك وإحسانك وبجاهه عندك وأسألك اللهم بحقك رفا يا إنسان وبحق حامي عن سنقاب وبحق نون والقلم وما يصطرون وأسألك بجلال عزتك وجلال هيبتك وعزة قدرتك وجبروت عظمتك أن تجعلني بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الله يا الله يا الله ارحم عبدا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل اللهم على سيدنا محمد القائم بأمرنا وآله قائمين به وأصحابه المتمسكين بحضرته وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين آمين يا معين هذه صلاة التنزيه على الذات القاسمية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على كنز معرفة الذات وكهف أموار الأسماء والصفات من تفصلت عنه الموجودات وتقسمت منه العطايا على المخلوقات على حسب الاستعدادات البارزة من أزل الذات على حسب مظاهر أسمائم الصفات أول فيض للذات الأقدسية القائم بالحرارات الإلهية أجمل علم الأقدس ومحل الأعيان الخارجية إلى الفيض المقدس من هو العلم النفسي المرتب بترتيب الذات المفصل على حسب الصفات القائم بأحدية الذات بحقيقته ومعناه والظاهر بواحدية الصفات بجسمه ومبناه نور النور إذاتك من تمنى ظهوره بك ورفعت الستور والحجب من بينه وبينك وأذهبت الأمر الموهوم بك وأبقيته نهاي حياتك وقاف ولهذا قلت وما رميت إذ رميت السحاب النوراني بارز من غيب أحدية الذات المنظر لأنوار واحدية الأسماء والصفات المطلق بأزل المأزل بنوره الأحمد والمقيد بأبد الأبد بنوره المحمد من أخرجت به العدم من العدم وجعلته بظله وجودا لطيفا وسميته بالعالم كلمة الكاملة بذاتك البعارزة بأنفاس رحمانيتك من هو عبيب عورتك وعين مملكتك ونظرك من أهل أرضك وسماواتك البرق الذاتي والنور البسيط الصفات البرق الذاتي والنور البسيط الصفات من يرتقى نظره عن الاثنينه فلا يرى تنبيس ما ولا تضاد عند الظاهرية الباطنة الناظر إلى الأولية بالآخرية وإلى الآخرية بالأولية وبتعقيب ذاته المعنوية وقيام قيوميته صفاته الأزلية المهاجر من الغيب المطلق إلى مركز تعيين الوجود المحقق كان الله ولم يكن معه شيء ثانيا من قلبي من بكت قلبه لا طيبة روحه وهو الآن على ما كان عليه فرمت الدعات الصمدية الأزلية ومرت الصفات السرمدية الأبدية مفتاح خزائن جود القائم بالخلافة على كل موجود. من رؤيا بالصفات البشرية والأخلاق الإلهية فصلي اللهم عليه صلاة تكشفني بها عن حقيقة فردانية ذاته فتعقق من حقيقة صفاته وترتفع الأنانية مني وأذهب مني عني وأقوم به بلا إمي ويدهب البين من بيني وبينه فأراك بعينه إلى بعينه وسلم لهم عليه سلام أسلم به مني حتى يرتفع الأعين مني وتذهب أنيته وتبقى أنيته بي وأشاهد تسنى وجوده إلى وأورق بعين بحر سلامة رجوله حتى سلم أمره إلى أمره وأقوم بباطنه حقيقته وظاهرية شريعته وأمشي بنوره داعيا إلى ما جاء به وهاديا لأمته به فدعوى به عليه وَصَلِّ اللَّهُ مِّمَّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَعْلُومَاتِهِ بِعَدَدِ عَسَنَاتِهِ وَبِعَدَدِ نَسَبِهِ وَبِعَدَدِ دَلَالَاتِهِ وَبِعَدَدِ أَسْمَوَائِهِ فبعدد آله وبعدد أصحابه وبعدد أمته وبعدد ما أخبأت له ولعترته حين لقائك به وألحق بالصلاة عليه وآله الذين يكملوا به وتقدشوا بحضرته وأصحابه الذين بَيَّنُوا لِأُمَّتِهِ حَقِيقَةً وَشَرِيَعَتَهُ وَاجْعَلْنِ اللَّهُ مِنْ مَنْ قَامَ بِهِ وَاتَّبَعَ مِنْهَاجَ شَرِيَعَتِهِ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين يا معين